الا يا سيد الحب ليت يوما قد غدا ان يعود ان يعود ولو للحظه فيها نعود كذكريات الماضي نلعثم ورده فيها سحر الوجود الا يا ليت ماضينا يعود فكل الحنين يراودني بيد انك لا تعلم سر القيود قيود الشوق والنيران تكبلني وسبل النجاة أضحت كالسدود ألا يا ليت ماضينا يعود عاهدتني أن نبقى على وصل ما دمنا نتنفس عشق الورود فما زلت يا سيدي على وعدك فلم انسى سرك ولا لم انسى هذهك الوعود حفرتها في ذاكرتي واطبقت جفناي علي ان ارى نورك من حولي ينير افاق الوجود الا يا ليت ماضينا يعود يا سيد الرحيل مهلا فقد قطعت ميثاق العهود الم نبرم بالامس وعدا بان لا رحيل ولا جحود يا سيد الحب عد فما لقلب ان يراك بعيد فلا يجد من حوله نور سرك في الوجود ألا يا ليت ماضينا يعود عاهدتني أن نبقى جنبا إلى جنب وأن نرعى حبنا فيصبح في نماء ولا يعرف غير معنى الخلود عد إليه فأنت يا سيد الحب كريم الطباع وفيه صاحب العهد أمين ودود ألا يا ليت ماضينا يعود ألا يا ليت ماضينا يعود